بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود لله من شرور بأنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مظل له ومن يرضه فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أما بعد فإن أشخف الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشضر الامور مهلثاتها كل مهلثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار يرشي يا ثم حتى ان الامه تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف سيرة. ثم حكى ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. يعني هموم مسلمان بخاري ومسلمين قبول حدوة. هواشيك الشاذذ لا يعتد به. هاتك أجر أئمة أهل كما ولا سرشته اهل البدعه اهل البدعه حساب بمخالفه المكره اتفاقا عام مشهور الرئيس عالم بيت. با اهل السنه وبيت بلام اهل علم وبيت ايمان ما معاند على بيت هو أخي الحساب وإعتداله خلاف هناك هم أمتهن مثلا كبخاري مسلم حديث ثاني صحيحان سوى أحرف يعني سوى أحاديث سوى أحرف مسلم سوى أحاديث يسير قليلة انتقدها بعض الحفاظ كدّار خطني وغيره هذا الحفاظ حديث مقدما لهن ذلك حديث جتوا لبخاري ومسلم لا حاشته شيخ أحمد محمد شاكر حاشيهه اولني الحق الذي لا اراه اذن بس قولي شيخ البنيه هي شاكر عليه شاكر بيت ما يريح ان شاء الله قام نسبيش نسبيشين لآخر نسبيشين لآخر تعرف أحمد محمد شاكر رحمة خالد جس فرمى الحق الذي لا نرجت فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم ثم جاء الحق الذي لا نرجت فيه عند أهل الحديث عند أهل العلم بالحديث من المحققين يعني أبي أهل حديثا وأنجم محققين من الأحد الحديث يعني هندك سيار يعني ينتسب لا أهل حديث لكن ليس من أهل الحديث على الحقيقة لا اعتبار لمخالفته بوي أهل حديث محققين كخوان صناعة يعني مختص من صناعة ومن اهتدى بهده المتبع على بصيرة من الأمر فسيكشمت مخلد مخلدنا نبيع وتبعهم على علم يعني أما أحاديث الصحيحين صحيحة كلها حديث كان لبخاري مسلمي صحيح ليس في واحد من منها مطعن أو ضعف فيش حديث البخاري مسلم نية على الحقيقة ضعيفة على الحقيقة مطعنة به كسي قطعني ليدا فسيك لي طعن ليله بالام وردي في تحقيقك دواريسه ذكيه او او طعامه هو شاورتاوا في البخاري لبين حموه او طعامانك لاسانيده ضعيه ودرجاله جداهيه انتقائك انتقائك يعني همو هم جادو دا دا او محلولة. يعني او جوري هنا حتى فيها نوع مختلطه مثلا تغير باخره يا باخره يعني بعد في شيء هنا في شيء هنا في شيء اختلاط ديه هنا اذا بنونه دانه بعد الاختلاط شيء هناده الا متابعه للخط يعني حالك هم مطعانين، فهم ضعفه، انتقاء الدواء كاميكا يصلح أوينما. والله عندك محققين لعلم الحديث، محققين، لكن محققه مخطوطة يعني عالمي جوي، محقق نين دين بونونه طبعاً في بخاري مسلمان. إلا عندك و كذا قط نين نذكره، معناه خوانيش فضاباً بس الشياء ذنوعها كهند وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ أي أمش مش جواب سؤالي المخدرة على فصي ولا يباشر حفظي الدارقطني شلي في خوآه رحمي جزوه. قال إنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحباب على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهم في كتابه. يعني نروي في البندية و في البندية نيو صحيحة سيف لمانهاي لا يو اليمني لا يو صاماني في ليش دنيا أعلى أوسط أدناه سيف لهايا بفيه شيء هالحديث للصحيح لذاته هالحديث يكون صحيح لذاته, لذاته شبه وفي رجال كامو أو صافي رجال كام أكله في اللي بزبه أكله وصبه أكله يعني لدوهي أويك سرتي بيت حسن بيت حسن بي ذاتي لم روى رابطان هندك هندك تر يعني أعلى ترم على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي انتزمها كل واحد منهما في كتابه وأن صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه فلا يهولنك إرجاف المرجفين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 وتتبع الأحاديث وتتبع وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها ونقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم عن عنينه والله الهادي إلى سواء السبيل. يعني ألا هيش مترسة الله يشمتلسة متابعين لثكانته أو عنف قسام لسلك الوار توش نخذيبك. محلفك ليس او قاعده دقيق وردانك علم دانا بقبولي حديث صحيح نتيجة نتجك ورشي ودرناشك مرجفين وزاعمين ايضا ان العمل بش بدل البخاري مسلم ثم استنبط من ذلك القطع بصحه ما فيها من الاحاديث يعني حافظ بالكثير رأي لموه ابن صلاح أويدس كاتبها خاصة عن حديثة كاتبه كبخاري مسلم هو صحيحة بأن الأمة معصومه عن الخطأ شو مكتيب أمة معصوم لو يك اتفاق لسدوكتير كان طبعا هذا صحيح بعد بعد كتاب الله ولا ما جدناش فما ضمت صحته ينصحته وجب عليها العمل به. هاد شيء بصحيح دراية قلم ينزرع ينوار جمان بك صحيحة يجب وجب عليها العمل لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. هذا الشيء جمان وابك صحيحة كل ده وشيء في كده هذي صحيحات. لابد أن يكون صحيحا في نفس الأمر إنك والله يجب العمل به لكن في النفس منه شيء ربما لا يكون صحيحا في نفس الأمر يعني في الحقيقة نعم. ما دام وجب عليها العمل قطعا هو صحيح قطعا هو صحيح في بيزنان وهذا جيد تقليلي في الدعاء حافظ ابن كثير تقليلي استنباطك ابن صلاح شارج لي وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي نووي لم يخالف الله شيء وقد لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك ما تقولين صحيح يعني شيء يعني وجب به العمل لا يفيد العلم أي لا يقطع بصحته بمجرد وجوب العمل به فانه واجبك الذوي الفقهي لان اذا حديثك ظني شبه من حيث الثبوت يجب العمل به فاحكام الشريعه تشاهد من الظنيات فانظر ظنيتنا بعد يواجب عملك بل لا يقطع بصحته ما لم يتيقن صحته وقال لا يستفاد القطع للصحة من ذلك هو قولي نورية قلت حافظ بن كثير لك وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم قال ابن لقل ابن الصلاح فيما اعتمد عليه وأرشد لو كوائل شادي سوار تلجه كلمة لجوابات. لحاشكا تحقيقه في دراسة سوار اختلف في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني أي الظني؟ علماء اختلافا اي الحديث أجل صحيح بو ما بس أويا كمتواتر نبي هذا متواتر بو يجب العلم القطعي اليقيني. أما للأحاب مشهور بو يان عزيز بو يان مت... غريب بو خلافه هل يجب العلم القطعي اليقيني أو الظني وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق أما الحديث المتواتر لفظا أو معنا فإنه قطعي الثبوت لا خلافة في هذا بين أهل العلم وأما غيره من الصحيح يعني غير المتواتر من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطعة بل هو ظني الثبوت عنده لعلماء ألمس حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم يعني القطع بمعنى العلم بل هو ظني الثبوت من حيث الثبوت ظنيه وهو الذي رجحه النووي في التقريب إذا مذهبك من دسكت نووي في اللوانية الله حديث الآحال يفيد الظن وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني يفيد العلم اليقيني راست وراست أما دون مذهبي دجريكا إشياء الظن إشياء يقين العلم اليقين وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسر المحاسبي وحكاه ابن خويز منداد عن مالك ابن خويز منداد مالكية أم قولا لمالك وفكالك يعني يفيد العلم اليقين وهو الذي اختاره ذهب إليه ابن حزب الحمد لله وقال في الاحكام ولكن الاحكام الاحكام كثير بشيء اصولينا عيابه ابن حزم وان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا خبر الواحد هكذا مشهور به ايام عزيز به ايام غريب به عند بيت عن مثله بيت وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معاً هم يفيد العلم هم يوجب العمل ثم أقال في الاحتجاج له والرض على مخالفين في بحث النفس أحمد بن محمد شاكيب رأيك أي عبد الله رأيك بن حزم الله واختار ابن الصلا واختار ابن الصلاح بلام ابن الصلاح مذهبي متوسطة ومجي جميع مجال المذهب متوسط به صلاب بيته مجي جميع مجال المتوسط به صلاب بيته ربما او مذهبي مت... أو فمذهبي غير متوسط معرفة إلا متوسط ربما قوي إلا بيته فاختار ابن الصلاح إنما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أو رواه أحدهما مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به سن تفصيلك بخاري مسلم يقول في روايتك لا أمشاب لا أمشاب يقول لكي لا يتحدث به لا ينبيان لا أعباً هذه لبخاري بخاري مسلمة تقول أمة اتفاق نصر هي. بس أمة اتفاق نصر مسائينية نصر أبو داوبنية نصر أحمدنية مثل معاجم نيع ما نية، مثل مواطن إيش نية، معدم ومدر سرقة اتفاق كنايا، أراه الحديث اللي هذا بيت يفيد العلم ويوجب العمل عمل هذه الصلاح، وعلم كيشيًا علم في اليقيني العلم اليقيني النظري يعني علم يقيني ضروري في نظر الاستدلال في أبي فرقه لو كواهة علمه يقيني بيت قطعي بيت بلان ضروري بيت كوجود أنا من بوخم يسألني من بلان بوخم قطعي يقيني ضروري في نظر الاستدلال معك وقف علماء السجازة لكي كله أكبره من الجزئ لكي كل أمشأ أكبره من جزئه وفي سيبانا بخبرها نبى حواسي شهير هل بضروري عقل معلومة بفؤاد أزامي بويا والعلم اليقيني النظري واقع به واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقدي من الحفاظ كالدار قطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن هكذا قال في كتابه علوم الحديث المقصئ بن قول في المتوسط ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي, أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخاله بن يوسف ونقله الغلقيني عن أبي إسحاقة وأبي حامد الإسرائيين ني الأسرائي الأس الأسرائي لا إله إلا الله الحمد لله ها نعم نعم نعم يعني والقاضي أبي الطهير والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعي وعن السرخسي من الحنفية السرخسي عند جالع قالنا بسرخسي غلطة تحليشي سيوطي لب اللب الله بفتحتين بفتحتين والسكون فسكون يعني سرخ سرخسي كان وعن القاضي عبد الوهاب المالكي، وأبي يعلى، وابن الخطاب، وابن الزاغون من الحنابلة، وعن أكثر أهل الكلام الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف، يعني حافظ كثير. أما وصفي أماع علم بخاري مسلم يفيد العلم. غير بخاري مسلم لا يفيده. العلم لا يفيد العلم يفيد الظن والحق الذي ترجحه الأدلة أحمد محمد شاهي على شيء أو يتراب في دليله هيا في دليل ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بخوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم قطعيا سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما فهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني علم في يقيني ولا ضروري فيسبب برهان برهان فني في الفنون علمي أصولي فإن شاء الله ليخل أزال شيئ وبشري في جلت برهان ما, ما كانت مقدمته يقينية ما كانت علم برهاني مقدمتي يقيني لك هذا لا يستطيع نوع تعرف برهان و مقدمي يقيني و ظني و ما نزوز لك وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني بوشي, بوشي برهاني بشكل شرط الدلما و شرط يزول الدخيل عدل بشكل ضبط ضبطي الضبطي تام اتصال بيت من الأول إلى الآخر وشاذ شاذ نبي معلل نبي يعني على هم شيء مقدماتي هم مقدماتي شيء يقينين كتب بكاري أهينت بقول نتيجه نتيجه نتيجة ت تدش نتيجة محقق درشة مظنون نبي كما دم مقدمتك محققة يقينية نتيجه هذا شيء به محقق يقيني به الناس واني وهو العلم اليقيني علم منوري وبرهاني لا يحصل إلا للعالم المتدبر في الحديث عشان الكلام بيني هيك يا رجال نزاني في بقولوا له اهم حديثه باو رضوان حديثه هذا من بده خاص الله سمفاد مو بيتجلس والله ما هي, هي كسيشي متبخره اخوي اشخاص بنعس بزني اماتيا سفاتيشيا صالحين جياwa صالحين بدوى فليقعي هيلاغو اما لقعي نيا امكان رزبي امكان ربي اجلسي اهو متابع هل بيك سندشي برزبيل يكي يودي سبانه سيدي سبانه سبانه سبانه سبانه سبانه سبانه سبانه سبانه سبانه سبانه سبانه سبانه سبانه سبانه السلام عليكم أستا بحشين أخواني بعقمد علم علم يفيد ليش صادق خبره يفيدو العلم اليقين النظري أي مو بشيء كلي أعمى همك إذا نظر في الأساني لا يحصل له العلم علم متبحر أجل سيدي سنبك يحصل له العلم ولا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث الآرفي بإحواذ الرواة والعلم أحمد محمد الشاكري وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنه البلقيني ممن سبق ذكره أولئك هذيك الجسم بكم بويه كايقين لذي بويه كوا أوانيك القلين ني نينا هل أم مذهبين كي يفيد العلم النظري وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أわざ ابن الصلاح من تخصيص احاديث الصحيحين بذلك وابن صلاح يقصد البخاري ومسلم أوانيت وناوي هذا بي تنبه وان حافظ بن حجر بس شيء كهال متباحث في العلم، يعني يميلوا الى هذا الرأي، لكن شفت طلحة جزم معه. بيا والله رعى مقص احمد محمد شاكر شاكلة، مجموعي النار إيمانهم ويا زور لما ميلان ولا أبي كواي يفيد العلم. مالان بتعقيد وخاله او أو لا ترى، أبي كواي يفيد العلم. وأكاد أوقن أنه هو المثل هو من نقل عنه المثل من سبق ذكره وأنهم لم يريد بقولهم ما أراد ابن الصلاح من, من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك وهذا العلم اليقين النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليه ودعبا كتفريق المتكلمين في الصلاحاتهم بين العلم والظلم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 إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني على حقيقته نبو. يعني دخله شيء من الظن، يبغى أو علمية، غوازي لذلك. فإنما يريدون بهما معنى آخر آخرة، غير ما نريد. وشوفت الإمام بستا، نك أو الإمام بست ما لعلم الصلاح كشيء، كحديث الواحد يفيد الظن، يفيد العلم. ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو عندك علم إيمان زاد كمناع، بو تبروا الإيمان هو التصديق عندهم، شو كإيمان تصديق لا، تصديق إيش؟ مسيا؟ موتل تمارشيكا؟ مقلمة؟ ما الفرق بين تصديق لهذا وتصديق لهذا وتصديق فلان لهذا؟ أصلاً تصديق خنيه. دم الإيمان هو التصديق والتصديق ولا لا يزيد ولا ينقص من مجرد تصديق هذا هو المتكلم من شاء الله ان يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك بيت من من يكون هناك من من قلبي أي بوشي داوي زياده أكاد وأرواها ديها بلقة بويا إن لما يشعر به كل واحد الناس الذكين بالشيء فمزيادة هذا اليقين قال أولم تؤمن قال لا ولكن ليطمئن قلبي وإنما الهدى أدى الله يعني يسمى ذا ما هي يفيد الله يفيد العلم ما علمك علمي نظريا لا ضروري مذاهب السنن مذاهب الصلاح احاديث البخاري مسلم يفيد العلم ما تلقته الأمة بالقبول اما من خص قولتي احمد محمد شاكر لكن كل حديث صحيح بشرط الصحيح يفيد العلم يفيد العلم وابحثي ملخصا ويا ان تقسيمه بدعة على الصحابة بدعة على الصحابة صحابة هاتونا يشيشان أقدر نقضي حديثك كان لا يتروى يان تابعين هاتونا ويشيشان لا يتروى تابعين وتابعين قولا والله ما دام من طريق واحد يفيد الظن ولا يفيد العلم نعم هم تقسيمات يفيد الظن يفيد العلم مراتبك في العلم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 زور صادق منين والله هل لازم يشكن بيت, بدا زيادة بس بيت اصدق المخم زور هل العلم, يعني؟ في العلم. بيت صادق به لا لكن يتكلم في شيء لا يعنيه فلا مشي كندي زور صادقنيا صادقة يتكلم في امر يعنيه كاميا يعني يفيد العلم أكثر في ما يعنيه بو يقرأين زور زوره أم بوط بوط بوط بوط بوط زور <مع> <مع سا اليقيني النبري. مشيكا> المضروري أوجهها في بسط بنظر الاستدلال نيا. أحتوأ أجد أجد لاسيه سندنا كينشون بزني حديثك الصحيح. خل خونا بهديك الدعاء أبي بسندلكه دلاسر في أنجل. حديثك أحادي في بسط دلاسي رجعنا. حاشية لا سيرقانو سار حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلماء ابن رحمه الله الله مضمونه مضمون كلام الشيخ النتيمية أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة. نقل القطع بالحديث أن الذي ثلقته الأمة أو عنيك أمة ويريان عن قصة أو يفيد القطع في العلم عن جماعات من منهم القاضي عند الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائي والقاضي ابو الطيب الطبري والشيخ ابو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وابن الخطاب وابن الزاغون وامثاله من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعالية وغيرهم كأبي سحافا سراين وابن فورك قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة تمشى الشيخ سامن تيمير شمان قولي هنا برام نيوذ بخاري مسلم أولا نيوتي أنه نقل قطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالغبور كم أمة قبولة هدوة وخالي المسر كأبو ما مذهبة مذهبة في زوان مشهورة الأحاديث غير الصحيحين غير الصحيحين يفيدوا الظن طبعا ما الحزم بالحزم ومحمد شاكر وقوانيك وعلى يفيد العلم النوع